بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا وقد كفرو بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ألتمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله إن كنتم قاجتم جهادا في سبيله وبتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أقفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء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 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَأْ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك إلا قول إبراهيم لآباه لا أستغفر لك وما أملك لك من الله من شيئا ربي عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير ربي عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير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 لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتعل فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مرده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم لمقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ان تذروهم وتقسو اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهر على اخراجكم ان تولوهم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 ولا يأتي نبؤتي يفترنه بين أيديه النّ وأوجله النّ ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف فبايهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم